فكرة يقول رحمه الله لا يوجد الكلام من بعد السلف حق إلا و ذلك الحق موجود لكلام السلف. في كلامه جيز ما غير تطويل ولا تقصير. أبي أوجد له من رخص الإبرة. وإذا وجد في كلامهم من بعدهم باطل وشبهات وجد في كلامهم ما يبين بطلان ذلك الباطل ولكن يحتاج إلى تفهم وتأمل في كلام السلف رحمه الله من المعاني البديعة والمؤاخذ الدقيقة ماذا يهتدي إليه من بعدهم ولا ينم به ولأجل ذلك اهتمنا العلماء بنقل كلام الصحابة في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي الأكائد وقالوا ان الصحابه صحيب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقولون الا عن عقيده وعلم وكذلك ايضا لا يتركون شيئا الا وهو غير لازم او لا يجوز تعرض له يقول رحمه الله فمن لم يأخذك العلم عن كلامهم فأته ذلك الخير أما إذا أخذ العلم منهم فإنه يحصل على خير اهتم العلماء أبنت لنصائح السلف والأئمة الأربعة ونفهم لما قال الشافئ رحمه الله في القدرية نفات العلم قال نعب أضيروهم بالعلم فإن أكروا به خصموا وإن جهدوا وكفروا كانت كلمة إلها محلها، إلها وقعها كذلك أيضا فلما قال الإمام رحمه الله القدر وقدرة الله فأجبوا من هذه الكلمة لأنها رد على القدر الذين يذكرون أن الله تعالى قادر على الإضلال والهداية رد عليهم فأن شرثوا قدرة الله القدر فقد قد أصيتم الله إن عنهم لهم في العلم العلم ذلك كان الإمام أحمد له سلامه فقد ذكروا أن سلامه الله الذي نكلوا عنه يبلغون أكثر من أربعة آلاف الذين نقلوا فوائد ونقلوا كلامه ومنهم توسع وكتب مجلدًا و مجلدين ومنهم الذي توسع نقل صفحتين أو صفحات وكل الذين نقلوه من كلامه رحمه الله وجدوا فيه فوائد. عكائد محققة اعتمد فيها الأدلة أو حكم تدل على تضلع أنه العلم الشرعي أو هو تبين الحلال والحرام ونحو ذلك من لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله وقع في كثير من الباطل ولا بد متابعة للمتأخرين الذين تاخروا عنهم كذلك يكون يحتاجون أراد جمع كلامهم إلى مالذة صحيحة من سقيمة كلام المتاخرين ليس كله صحيح، أبي فيه سقيم، وفيه معلول، وفيه فيه باطل. أكيف يعرف ذلك؟ العلماء رحمهم الله كتبوا روات الحديث الاثار الأثار، وألفوا يا مؤلفات وسموها علوم الجرح والتعديل منها كتاب الجرح والتعديل لابي أبي يعني ابن ابي هاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن ابي هاتم كان أبوه ابو هاتم من علماء الجرح والتعديل وهكذا ايضا ابن عمه ابو ذره الرازي وكذلك أيضا ابن خاري له ثلاثة كتب في الرجال له التاريخ الكبير والتاريخ الصغير والبعثة وللنساء كتاب البعثة وكذلك ابن معين له كتاب التاريخ والتأديل كلها موجودة وكذلك العلال ابن المدينة له الإسارة نتوى كتاب العلال التلمية أيضا له العلال قد شرها ذكي المؤلف والرجل وكذلك الإمام محمد له كتاب العلال يعني يتكلم على علال الحديث كذلك ابن أبي حاتم له كتاب الاله في مجلدين كبيرين كذلك الدار القثني له كتاب الاله فبئا محققا من اخذني عشر مجلدا من, من لم يعرف ذلك فليس بواسطه بما ينقله عنهم بل يلتبس عليه الحق بالباطل ولا يكون على ذكة بما عنده من تلك النقول يقول كما يرى من كان علمه بذلك اكثر من كان علمه بذلك لا يثق بما يروي عن الرسول من كان علمه بجرح والتعجيل فليش على ذكة من الهاديث التي ينكلها يقول لا هل هي ثابتة ثابته لا ولم ينقله عن السلف هل لانه لا يعرف الصحيح امر السكين هل لانه جاهل فيجوز أن يكون كل ما عنده باطل تجوز أن يكون ذلك كله باطلا اي لأنه لا يعرف ليس له معرفه بما يكون صحيحا او سكيما كان الاوزاعي رحمه الله اسم عبد الرحمن وقال له أبو عمر عالم الشام مات سنة مئة وسبع وخمسين العلم أجابي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما كان غير ذلك فليس بعلم بمعنى أنهم لا تركوا شيئا انكلوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم انكلوا أقواله ونكلوا أيضا أفعاله واجتنبطوا من القرآن ومن السنة وصلوا خلفه وجاهدوا معه هكذا أيضا يعني لمن يحمد أنه كان يهتم من كان عليه الصحابه يقول رحمه الله التابعين انت مخير ان تكتب كلامهم وان تتركه كلام التابعين ولكن كلام الصحابه تهتم به ونقلوه ومن ذلك كلام التابعين الذي لا عن الصحابه قد يكون فيه فوائد الذهري رحمه الله اسمه محمد بن مسلم ابن شهاب عالم التابعين وهو الذي امتدأ بكتابة الهاديث كان يكتب كلام الصحابه ويكتب أيضا بعد كلام التابعين أولم التابعين كالفقاع السبعة الذين هم يتصدروا للفقه في عهد التابعين فنظمهم اباء العلماء بقوله الا ان لا يرتدي بائمه فقسمه اغيزه عن الحق خارجه فخذهم عبيد الله عروه قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارج أمشهر كان السلال الزهري يكتب كلامهم وخالفه تلميذ صالح بن كيسان قالوا إنه تلميذ الله وهم أذلك أكبر منه صالح بن كيسان رواهم الزهري كثيرا وعمر أبن الزهري وهو أكبر منه ندم على تركه لكلام التابعين لم يكن نكلة لأنه من كبار التابعين أدرك ابن عمر رضي الله عنه يقول الإمام برجل وفي زماننا يتأين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسعاق وأجيوب تعني إلى قرب زمان هؤلاء الشافعي مات سنة مائتين وأربع الإمام محمد مات سنة مائتين وإحدى وأربعين إسعاق بن الرحوية ما تركب بسنتين سنة ثمان وثلاثين أبو عبد القاسم عليه السلام له رسالة مطلوعة بعنوان الإيمان أبين فيها القول الصحيح بالإيمان ومات في حدود سنة مائتين عشرين أو ثمان وعشرين لذي يكون الإنسان على حذر مما حدث بعدهم أي من البداية التي حدثت حتى في زمانهم التي أهدتها المتكلمون وأهدتها المبتدعا كابن أبي دعاد وبشر البدريسي وأن كان من أخو من الجهمية حدث بعدهم حوادث كثيرة بدءا من انتهيت كالقدريه و نحوهم حدث من انتسب الى انه من السنه وأنه انه متابع للسنه و الحديث من الظاهريه و نحوهم ومع ذلك نقول انكم اشد مخالفه لها أنكم بعيدون أم شابهة صحابة والتابعين لشدورهم عن الأئمة قد شدوا وانفرجوا انفرج عنهم بفهم يفهمون واستنباط يستنبط أو يأخذ ما لم يأخذ له الأئمة الذين قبله كانه يقول كونوا على هذا أمن هؤلاء إذن يقول أما الدخول من الملك الكرام المتكلمين والفلاسبة فشر النحو قد عرفنا أن المتكلمين هم الذين شككوا الكلام وابتجعوه وتوسعوا فيه إذا قرأت مثلا كلامه حتى في الكتب الدهد والولاين من حدانك وجدت فهم يتوسعون وكذلك يبقى كتب التفسير عندك مثلا التفسير الكبير الفحر الغاثي ويقال له ابن الخطيب يقول بعض العلماء أفيه كل شيء إلا التفسير حشد فيه أقوال المتزلة ومناقشتهم وأقوال الأشاعرتي وحشد فيه التفسير حشد فيه التكلف أفيه أرد النصوص وبالأخص نصوص الصفات تكلم عن الاستواء هذه قوله تعالى سواء في سورة الراب أي في سورة الراب وأطعى لهيها وذكر إرادات لكن إن الاستواء أمعنى هذا الاستقرار يلزم عليه كذا ويلزم عليه كذا يلزم عليه, عليه كذا إلى أن إذا ترى أكثر من مئتين احتمال أو مئتين كلها الوجوه كريهة فاسدة. أكثر ذلك الفلسفة. الفلسفته قسمة. أول فلسفة إلهيون وفلسفات أدخريون. لا يقرون بالخالق من المتقدمين من الفلاسفه قبل الميلاد ارستو ويسمى عنده المعلم الاول من المتاخرين من هذه الامه الفارابي ويسمى عندهم المعلم الثاني ولكلهم مؤلفات موجودة كلها تشكر الكلام توليد له الفلسلة معروف أنهم ينكرون بدء الخلق وينكرون اعاده ويقولون هذا الخلق لم يسمى موجودا لم يكن هناك قوله عدم ينكرون ان يكون هناك ادم خلق من تراب أو نحو ذلك وينكرون القيامه وما اشبه ذلك ولهم شبهات هؤلاء لهم شر النحو قال لمن دخل في شيء من ذلك الا تلطخ ببعض اوضاعهم او ساخهم قال الإمام احمد ان لا يحلون النظر في الكلام الا تجهم أي يتخذها كده جنبيه كان الامام احمد وغيره من ايمه السلام يحذرون من اهل الكلام يعني من طريقه معتذره كابي الهذيل الالاف وابي هاشم الجبائي و علي الجبائي و من امن وكذلك كذلك ابن ابي دعان و بشر الرئيسي من اهل الكلى ولو لو قيل انهم يغبون عن السنه و يقطعون شبهات النصارى وشبهات الذهريين ورهونا يقولنا ما يوجده في كلام من أهبر الكلام المقدر فإنه بدأ من اتبع أهله اتبع أهله من دم من لا يتوسعه الخصوة والجدال يقولوا يحذرون من كلام من أهل الكلام وإن عن السنة وأما ما يجد في كلام ينحب الكلام, الكلام المحدث واتبع من دم من لا يتوسع الخصونة والجدال ونثبته إلى الجهل أو إلى الحشو أو إلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بالدينة كل ذلك من خطوات الشيطان من خطوات الشيطان نعوذ بالله يقولون لا بد أنكم تتوسعوا الخصومات فإنكم بذلك تغلبون الفلاسفة نهوها لا بد أنكم تجادلون وتخاصمونهم إذا لم تفعلوا ذلك فأنتم جاهلة أو علمكم قليل أو كلامكم هشو أو أنتم غير عارفين بالله أو غير عارفين بالدين الله كل هذا الخطا من خطوات الشيطان يقول رحمه الله ما احدث ما احدث من علم الكلام من العلم الكلام في العلوم الباطنه من المعارف واعمال القلوب وتوابع ذلك كل ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف فيه خطر علي أليم أن كره أيام الأئمة كالإمام أحمد وغينه رحمه الله هذا أكانه موضوع آخر وردوا على الباطنية. الباطنية قد يراد بهم باطنية الراجعة يقولون ان لهذه, لهذه الكرآن باطن وللباطن باطن وللباطن باطن الهالف والرابع الى سبعة وان بعضهم اطلع على ذلك وعلمه هؤلاء قد يكونون كفارا ولذلك لأنهم لا يؤمنون بظاهر النصوص هناك أيضا كثير من البطنية وهم غلاة الصوحية وأساطينهم ويكابرهم هؤلاء أيضا تصرخوا في النصوص وأول الأحكام وجعوا أنهم يطلعون على الأمور الغيبية وأن أئمتهم الذين يأخذون عنهم من العلماء أنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الملك الذي يأخذ الرهيل يأخذون له المفور يقولون ائمتنا يطلعون على اللحن وياخذون منه ويقول احدهم حدثني قلبي الرب هكذا وذكر ابن القيم رحمه الله ابي كتابه اضافه اللهفان شاعرا لم يذكر قائله ويمكن أن نفهمه هو ولكن نفهم يصدقه يقول في أوله ذهب هب الرجال وجال دون مجالهم زنرو من الأوباش والأنذالي لا معلن بأنهم على أثرهم ساروا ولكن سيرة المبطال إن قلت قال الله وقال رسوله فمزوك همز الممكن المتغال أقلت قال الصحابة والأولى تبعوهم في القول يا نف آلي أقلت قال الآل آل المصطفى صلى عليه الله وأخبر آلي أقلت قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والإمام العالي أو قلت قال صهابهم من بعدهم فالكل عندهم مكشب خيالي ويقول قلبي قال لي عن سره عن سر سري أنصف احوالي عن أن هرتي عن فكرتي عن خلوتي عن شاهدي عن والدي عن حالي عن صفو وقتي عن حقيقة مشهدي عن سر ذاتي عن صفاتي في عالي فدعوا إذا حققتها البيتها ألقاب ذور لفقت في محالي يا أمة لعبت في دين نبيها لعبت في دين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال افهكذا هؤلاء اهل الكلام الذين علومهم باطنيه حتى عطلوا الاحكام فاولوا الصيام وقالوا ان الصيام الامساك عن الفضلات وقالوا ان الحج حج القلوب الى ان له الغيوب وقالوا ان الصلاه اتصال القلب بالرب وهكذا يقول أهدثوا كلاماً في العلوم الباطنة من المعال في أعمال وتوابع ذلك أهدثوه بمجرد الرأي والذوق عندهم كلمة الذوقية تتكرر وعندهم أيضا كلمة الفناء تتكرر أيضا عندهم كلمة الكشف أنه يكتب له أن كذا يقول كل هذا فيه خطر عظيم أنكره أعيان الأئمة فالإمام يحمد غيره كان أبو سليمان يقول إنه لتمر بي النقطة من نقطة الكون فلا أقبلها إلا بشاهدين أدلئين الكتاب والسنة هكذا قال أبو سليمان الجراني رحمه الله وكان من العباد ويريد أنك تلقون صفية اشتهر الصفية في ذلك الزمان وكان عندهم شيئا من الغرائب وقال الجنيد علمنا هذا مكايد من كتاب السنة من لم يقرأ الكرآن ويتو الهديث لا يرتدى به في هذا الجنيد من محمد معلوم مشهورا أنه أمن الظهات أمن الصوفية الأولين الذين هم الظهات وعندهم علم حدث بعدهم صوفية عندهم بدأ وإلا في الجنيد والفضيل وإبراهيم الخواص ومن الأدهم هؤلاء علماء وجهات يقول اتسع الخلق في هذا الباب ادخل فيه قوم إلى أنواع الزندقس والنفاق أن لما أنهم توسعوا في هذا الكلام الذي هو علم القلوب كما يدعون يدعون أن أولياء الله أفضل من الأنبياء الولي أفضل من النبي هكذا عند هؤلاء صفية ويقول قائلهم لما ذكروا الأولياء ذكروا أن الولي أعلى ثم يليه النبي ثم أنزلهم الرسول مقام النبوة في برز هو فوائك الرسول ودون الولي يعني مقام النبوة فوائك الرسول هذا مقام النبوة فوائك الرسول ودون الولي فالولي أهلأ مكام النبوة في مردخ هو الرسول وجن الولي فهذه أكيدتهم يدعون أن أولياءهم افضل من الأنبياء الأولياء عندهم أناس يدعون أنهم وصلوا إلى الحضره القدسيه يقولون فيهم فمن المتقدمين ألف الحلاج الصحيح أنه كان مشهور وقضى سنة ثلاثة مائة وتسعين لأنه باع رتب الكلمات تدل على أنه الحادي متحد يدعون أنهم مستغنون عن الوحي. أن هؤلاء الأولياء مستغنون عن الشرق يتناقصون ما جاءت به الرسل هذا القرآن ناقص ولا يصله وجمانه مضى يدعون إلى الحلول والاتحاد هدف هذا أيضا أبيه الصوري المتأخرين وهي أقيدة باطلة وإدعوهم أن, أن الخالق التخزي اتهد من مخلوق أن الناسوت وث من اللاهوت اللاهوت الإله و الناس و الناس يرؤي أن أغوه عن الحلاج هذا أنه يقول ما في جبتي إلا الله وروى عن واحد اسمه العظامي يزيد الاصطامي انه كان يقول سبحانه سبحاني ما اعظم شاني وانه كان يمشي في الطريق فلتفته الناس وراءه قال انني انا الله لا اله الا انا فاعبدون فقالوا جنه ابو يزيد جنه ابو يزيد ان كان قال هذا فانه مجنون ومع ذلك له ترجمة طويلة أذب على الكتب ترجم له أبو نعيم في كتاب الحلية وغيرهم من ترجمون الدخوة مع هذه المكالة وكأورد هذه المقالات من الجوزي في كتاب إيتال بيسبنيس تكلم شيخ الإسلام من تيمية على هذه العقيده عقيدة عن الحلول الذين يقولون ان الخالق حل بالمخلوق وانه ليس هناك فرق بين الخالق والمخلوق اتحد الناسوت باللاهوت الناسوت هو الناس اللاهوت هو الاله يقولون يسمون ذلك واحد الوجود الوجود واحد الرب هو المربوب فيقول كائلهم الرب عبد والعبد رب يا ليس شيء لمن المكلف إن قلت عبدهم هلاك ربا أو قلت ربا أن لا يكلف ونحو ذلك من الكلماتهم موحشة رد عليهم شيخ الإسلام من تيمية في إذة رسائل موجودة في المجلد الثاني من مجموع الفتاوى وغير ذلك من أصول الكبرية في الزقية العسيان ومنها دعوة الإباهية أنه يصل إلى رتبة يبهر له كل شيء يوجد بعض البلاد الإفريقية هؤلاء الذين يسمونهم الأولياء يقولون يبهر له كل شيء حتى يقولون إنه يفلغ إلى تزوج إنسان بفتاة لازمه أن يبسلها على ذلك الولي يفترضها قبل زوجها ان الولي مباح له كل شيء وهل المحظورات المحظورات الشرعيه حلال لهم يعني اعوذ بالله ادخلوا بهذا الطريق اشياء كثيرة ليست من الدين في شيء يعني أدخلوا فيها بدعا بعيده عن الدين لا أبوها يدعمنا أنه يحصل به ترقيق الكلوب أمنها من طريقة الصوفيتين الغناء والرقش والتنايل أهل قد رأيت بعضهم في المكة في مسجد الخيف قبل نحو خمس وعشرين سنة حلكة وبينهم واحدا هي أكروا أبيات الشعر كلما تكلم ببيت شعر يخلطوا يتمايلون به ويرجدونه ويأكفون رؤوسهم يتمايلون يدعمون أن ذلك يرقق القلوب أبوها يدعون أنه أهل درابة النفوس كإشك الصور المحرمة يستبيحون النظر إلى الصور المحرمة صور النساء المتكشبات ونحوها بابها يدعون أنه لكسر النفوس وتواضع التواضع أكل بس الشهرة يلبسون هي من خلقه أدمشا لماذا يقولون لاكس رهيدة النفس كل ذلك لم يأتِ الشريعة كثير منهم يصد عن كل الله وعن الصلاة محرقنا وما أشبه لا شك ذلك كله يصد عن ذلك لله وعن الصلاة. الله سبحانه حرم الخمر وهرم الكنار الذي هو الميسر وجعل الا قوله إنما يريد الشيطان ان أبينكم بينكم العداوه والبغضاء في القبر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهذا انتم منتفخون اوليس هذا الغنى ونهوا يصد عن ذكر الله ولو ادعوا انه لتركيك القلوب ان نقول ان في لهم هذا دليل على السفاهة وعلى البعض عن الحق يصد عن الصلاة وعن الذكر يدعو إلى النظر في الصور المحرمة كصور النساء المتبرجات أشبه بذلك الذين اتخذوا دينهم لا هوى وهم اقرأوا قول الله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء أو مما أرزككم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعب ورثوا من حياة الدنيا الذين اتخذوا دينهم لهوا يعني مجرد لهو ولعب وأشر وبقر والانخدام في الدنيا هؤلاء يداخلون في هؤلاء العلم النفع من هذه العلم كلها رابط نصوص الكتاب والسنه وفهم معانيها وفيها الكفايه التقيد في ذلك بالماثور المنقول عن الصحابة والتابعين الاقتصاب على ذلك وكذلك التابع والتابعين في الكرن الثاني ونحوه الذين تكلموا على معاني القرآن بكلام الوجيز ورووا لهذه وتكلموا على فوائدها وكذلك ما ورد عنهم أمن الكلام في مسائل الحلال والحرام ما تركوا شيئا إلا بيّنوه وذكروا أدلته من القرآن والسنة كذلك أيضا تكلموا في الزهد والوراء والركائك والمعارف الإمام أحمد ألف كتابا مطفوعا اسمه كتاب الزهد يعني التكشف والتكنل من الدنيا الرغبة في الآخرة كذلك الإمام ابن المبارك ألف, الزهد الزهد ابن المبارك. ألف كتاب الزهد وهو أيضا مطبوع الزهد لابن المبارك كذلك وكيع إنه أيضا كتاب الزهد والركائك والمعارف والاجتهاد على تميز الصحيح من السقيم الأذار التي نقل فيها سقيم وفيها مكتوب وفيها موضوع اجتهدوا رحمه الله على ميزه ما هو صحيح وتقبلوه وما هو رئيب وتركوه الاجتهاد على العقوب على معانيه معاني تلك الآثار وتلك النقول أتفهمها أتفهمها وأتأكلها قالوا فيها هذا كفاية كفاية لمن أكل لمن كان له أكل أذكي كما قال تعالى لمن كان له كلب أو أبقى السمع وهو شهيد ولم اشتغل واشتغل أبي العلم النافع و وعني به واشتغل كذلك جاءت لمن أقل وشغل أبي العلم النافع وعني به واشتغل ومن وقف على هذا على مثل هذا الكلام أو على مثل اقتصر على هذا واختوى أخلاص القصد فيه أن يوجه الله تعالى واستعان عليه بربه أعانه الله إذا كان هذا قصده وهدعه وفقه وسجده وفقه وألهمه هكذا كانت حالة السلف وكذلك أيضا انتبعهم أمنوا خلف وهينئذن ويسبر له هذا العلم ثمرة وخاصة به يعني ثمرة صحيحة لأنه علم لدني هي خشية الله التي هي قوة المخافة والتي تحصل للعلماء الربانيين قال الله تعالى ولكن كونوا ربانيين ا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما بما كنتم تدرسون و تغفر لهم الخشيه انما يخشى الله من عباده العلماء تكاربن مسعود رضي الله عنه و غيره كفى بخشيه الله علما و كفى بالله جهلا اذا رايت الذي يخشى الله بينك تقول هذا من اهل العلم اذا رأيت الذي انخدع بالدنيا وزينتها وزهرتها واكب على الدنيا والخدع بزينتها وبشهواتها المحرمه فانك تقول كفى بهذا جهلا قال بعض السلف رحمه الله ليس العلم بكثره الروايه او كثره ولكن العلم خشية يعني شدة في الخوف قال بعضهم من خشي الله فهو عالم عصاه فهو جاهل كلام أبي أبو منك كثير جدا فمعن ذلك إذا رأيت من إياس الله فإنك تكون هذا جاهل ولو حمل شهادات ولو حملوا أهلك لأن نصيته دليل على التي معرفته ونكتفي بهذا والله أعلم. الله عليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم. قال سائل يقول جاء في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن هم أرق افئده الإيمان يمان هل هذا الوصف؟ لأهل اليمن في الزمن الماضي والحاضر يظهر أنه في أهل بعى الزمان ويمكن أن يكون في من بعدهم إلى هذا الزمان وإن كان قد وقع فيهم شيء من البداة في أذن الكون الماضي، ولكن هم أقرب إلى الحق الإيمان إيمانًا والحكمة إيمانية. أحسن الله إليكم فضيله الشيخ وأجزل لكم المفروض ثلاث. هذا سؤال نقول ما معنى حديث ابن مسعود رضي الله عنه؟ وإذا ذكر النجوم فامسكوا. وإذا ذكر النجوم فامسكوا. تقول ما معنى هذا الكلام؟ نعم. كان له لقى بعض من كفار أباؤ ما جاء في, في التنجيم فعرفه الشالح قال التنجيم الاستدلال بالأهوال الفلتية على الحوادث الأرضية فإذا ذكر المنجمون الذين يقولون إذا طلع نجم كذا خارت رياه إذا طلع نجم كذا حصل جاذب حصل غرق حصل مرض أمسك لا ت... تدخل معهم يقول أحسن الله عليكم يقول ما معنى قول طاووس رب ناظر في النجوم يومسعد من حروف أبيجات ليس له عند الله خلاق مذكورا هذا أيضا في كتاب التوحيق في هذا الماب ألمين ينظرون في النجوم ليس هم أهل التسير ولهم أهل التنهير ذكروا أن التنجيم قسمان قسم التنجيم التسير اعتقاد أن النجوم مؤثر الذين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا أن النجم هو الذي يحدث المطر ويحدث الاستهاب ويحدث الرياح هو قسم التسير فلا باسبه الذين يستدلون بالنجوم هذا في جهة الغرب هذا في جهة الجنوب هذا في جهة الشمال يعرفون بذلك الكبلة قال تعالى وبالنجم يستدلون صلى عليكم الشيخ نعم فروف أبي جاد ذكر الشراح أنهم يستدلون بها على أمور غيبية يقول أن يجل هذا الهر على كذا هذا الهر إلى كده ذكر ذلك صاحبة المجيد صلى الله عليه وسلم هذا على سائل يقول ما حكم السعي في المسعى الجديد أذب يظهر أنه, أنه جائز لأن أدركناه وأدركه غيرنا أن الصفة منسد من شاركة وكذلك المروه فيكون هذه التوشيئة الداخلة من محالات الصدق اه سال الله اليكم عبيده الشيخ يقول هل الرافضه الاثنى العشريه كفار الرافضه الاثنى العشريه كفار نعم هم كفار اولا انهما كثران الصحابه واذا كثر الصحابه فمن اين جاءنا العلم الحديث جاء عن الصحابه يقولون هم كفار ما يستثنون إلا خمسة وعشرة. سمن أبا بدر وصهيب بن أبي لادن وعمارا منهم. أما أبو بكر وعمر واثنان من الصحابة التل العباس ومن عباس ومن عمر وجابر وعنس وأبو سعيد وغيرهم كفار كيف كيف كفروا؟ تقولون كتموا الوصية. الوصية في الخلافة كانت لعلي وكتموها. و احتكروا عليهم و كادوا ان يقتلوه في نظرهم قدموا ابا بكر ابو بكر ليس خليفة و ليس ولا و ولا اثنان هذا إذا كثر الصحابه كثرون معهم لأنهم نحب الصحابه من كان تابعا لهم وهو مثلهم و منهم اذا صافهم السني ذهبوا يغسلون ايديهم فيلت واحد منهم لعلكم اضطررت على كتاب طبع واحد منهم اسمه لله ثم للتاريخ يقول ان والده كان رافضيا استضاف انسانا سنيا ما علم بانه سني تكون بات عندنا ولما أصبح وعلم انه سني اخذ يغسل الفراش الذي اضطجع عليه ونام عليه يقول هذا باشره سني فنجسه كذلك ايضا يطعمنا في القران هذا القرآن الذي قال الله تعالى اننا نزلنا الذكر وانا له لحافظون يقولون ان الصحابة كتموا منه هدفوا منه السلطين السلطان هدفوها فلماذا؟ لأن فيها فضائر ألي اللي. فهدف ذلك لما لم يجدوا يا القرآن فضائل لعلي هكذا قالوا ثالثا أنهم لا يقبلون السنة كلها الهدئة التي صحيحين يوم السنة لا يقبلونها لأن الذين رواها كفار رابعا أنهم الآن مشركون جائما وضم في الطواف وفي عربة وبالأماكن كلها يا علي يا علي يا هسن يا حسين يا فاطمة الزهراء يا علي ذي وهكذا هذا شرك نسال الله اليه فضيله الشيخ هذا سؤال يقول هل لال بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجود في هذا الزمان هل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجود في هذا الزمان <سؤال> كثير الان الذين يقولون إنهم أشراف يسأل أكثرها من أكثرية المملكة في منطقة جيزان ويوجدون في مكة وفي الطائف وكذرة وفي المدينة كل الناس على أنسابهم يقولون أنه من ذرية الحسين غالما كأنهم لا ينتسبون إلا إلى الهسين أو الحسين ومؤمنون على أنسابهم ولا نطعن في أنسابهم ولكن نقول ان الشرف بالتقوى ليس بالنسب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بطا به امله لم يسرع به نسبه فيقول بعض الشعراء الا انما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسكر يعني العذو أهبتت والله تعالى هكذا نعم أحسن الله عليكم رضيلة الشيخ نختم بهذا السؤال يقول السائل ما حكم الايجار المنتهي بالتمليك ما كان العلماء والمشاكل الأولون يعرفونه هؤلاء الشركات كأنهم يقولون نبيع بالدين والذي يشتري منا يؤخر بعض الأقساط فنقول إن السيارة او الإمارة أجار وأنت لك الخيار سدد الأقساط التي أددها عشرون أو 30 قسطا وإذا أديتها ملت السيارة أو وإذا تأخرت ولم تتسدد انتزعنا منك السيارة أو الإمارة وقلنا جميع الأخذة التي أعطيتنا نعدها هذه لهذه السيارة قول هذا الأقل جائز ويعتبر كالبيع بالأخصاص لكن في حق من يظهر يقولوا اني قادر عندي كدرة على أن أسجد كلك الصميحين حتى لا تنسجع منك السيارة هكذا نقول والله أعلم صلى الله عليه وسلم أعلم محمد أنكمله غدا إن شاء الله